ولا كقطع كل حل في المهين هم زم الشائبين مين معتد أثيم عتل بعد ذلك تلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا ولا يستثون فطاف عليها قائم مر ربك وهم لائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على إن كنتم Szanowni Państwo, witam Pana serdecznie, witam Pana serdecznie, witam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 ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين